الحمد لله حمدا ليس منحصرا على اياده ما يخفى وما ظهرا ثم الصلاه وتسليم المهيمن ما هب الصبا فادر العارض المطرا على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد كل الورى فاخرا ومفتخرا نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصرا وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سماو بأسباب العلا ظفرا لسيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الالسن من واجب امور الديانات واول الفرض ايمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا ان الإله اله واحد صمد فلا اله سوى من للانام برا رب السماوات والارض ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطر وانه موجد الاشياء اجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزر وهو المنزه عن ولد وصاحبه ووالد وعن الاشباه والنظرا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 وان كرسيه قد وسعا كل السماوات والارضين اذ كبرا ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسال الواحيين والفطرا ان العلو به الاخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روا وقرا فالله حقا على الملك احتوى وعلى العرش استوى وعن التكيف كن حذرا والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى وأن أوصفه ليست بمحدثة كذاك كأسماؤه الحسنى لمن ذكرا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 وان موسى كليم الله كلمه الهه فوق ذاك الطور اذ حضر فالله اسمعه من غير واسطه من وصفه كلمات تحتوي عبرا حتى اذا هام سكران في محبته قال الكليم الىه اسال النظر اليك قال له الرحمن موعظه ان تراني ونوري يدهش البصر فانظر الى الطور ان يثبت مكانته اذا راى بعض انواري فسوف ترى حتى اذا تجلى ذو الجلال له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 وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكرا فانه من قضاء الله قدره فلا تكن أنت ممن ينكر القدرا والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى ففي يديه مقادير الأمور وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا فمن هدى فبمحض الفضل وفقه ومن أضل بعدل منه قد كفرا فليس في ملكه شيء يكون سوا ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا فصل في عذاب القبر وفتنته ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدرا وكل روح الرسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمرا وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبرا وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرا لكنما الشهداء احيا وانفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر وانها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمرا وان ارواح من يشقى معذبه حتى تكون مع الجثمان في سقرا فصل في البعث بعد الموت والجزاء وَأَنَّ نَفْخَتَ إِسْرَافِيلَ ثَانِيَةً فِي الصُّورِ حَقٌّ فَيَحِيَ كُلُّ مَنْ قُبِرَ كَمَا بَدَأَ خَلْقَهُمْ رَبُّ يُعِيدُهُمُ سُبْحَانَ مَنْ أَنْشَأَ الْأَرْوَاحَ وَالصُّورَ حَتَّى إِذَا مَا دَعَ لِلْجَمْعِ صَارِخُهُ وَكُلُّ مِيتٍ مِنَ الْأَمْوَاتِ قَدْ نُشِرَ قَالَ الْإِلَاهُ وحفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا فيوقفون ألوفا من سنيهم والشمس دانية والرشح قد كثرا وجاء ربك والأملاك قاطبه لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالات كل من نظرا لها زفير شديد من تغيضها على العصات وترمي نحوهم شررا ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا فمن تلقته باليمن صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا ومن يكن باليد اليسرة ناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشرا ووزن أعمالهم حق فإن ثقلت بالخير فازا وإن خفت فقد خسرا وان بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفرا وكل ذنب سوى الاشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا وجنه الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبرا أعدها الله داراً للخلود لمن يخشى لله وللنعماء قد شكراً وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفراً ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا وكم ينجي إله بالشفاعة من خير البرية من عاصم بها سجرا فصل في الإيمان بالحوض وان للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصر هكذا ذكرا احلى من العسل الصافي مذاقته وان كيزانه مثل النجوم ترى ولم يرده سوى اتباع سنته سماهم ان يرى التحجيل والغررا وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغير وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا وأن ايماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمرا وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكرا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 وفي النهار لدى الهيجل يوثو شرا وخيرهم من ولي منهم خلافته والسبق في الفضل للصديق مع عمرا والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثرا وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا فلا تخض في حروب بينهم وقعات عن اجتهاد وكن إن خط معتذرا والاقتداء بهم في الدين مفترضون فاقتد بهم واتبع لثارا والسورا وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعات والدين قد هجرا إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمر فلا مراء وما في الدين من جدل وهل يجادل إلا كل من كفر فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا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 ثم الصلاة على من عم بعثته فانذر الثقلين الجنة والبشر ودينه نسخ الاديان اجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرا وليس من بعده يوحى الى احد ومن أجاز فحل قتله هدرا والآل والصاحب ما لاحت على فنن ورقا وما غردت قمرية سحرا